بِسَّ يِرحم لِرحِي إقُتَ رَبَْتِ السَّاعةُ وانشق القمر وَإن شَّل قَمَرُ وَإَرَ آ يَفَ عُرِبُ وَيَقُلُ سِحرُ مستُسْتَمِر وَكَذَّبُ وَتَّبَعُ أَهُهُم وَكُلُّ أَممررِ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 فَزذبَت قَابلَهُ قوَون حين فَنْكَذبُعَابدَنَا وَقالَا م جُونُ وَدج فَد رَبَهُأَي مَغلُوبُ فَنطَصير فَبَ تَحم أَبُ وَبَ وحجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواحي ودسر تجري فَإِنْ وَلَوْ قَدْ تَرَكْنَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُذَكِّرٍ فَكَيفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ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 يَكُرُّ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِر سَيَعْلَمُونَ وَدَنَى الْكَذَّابُ الْأَشِر إِنَّا أَرْسَلْنَا نَاقَةً فِي ثَمَلَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ فَاصْبِر وَأَنَبِّهْهُمْ أَنَّ الْمَا قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطوا فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر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 نِعْمَةٌ مِنْ عِنْدِنَا كَذَالِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ وَلَوْ قَدْ أَنْذَرَهَا بَطَشَ فَنَا فَمَا رَؤُبَ نُذُر وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ وَلَ أ قَ صَحَهُ بُكرَ تََّ عَذاابُ مستُتَقِر فَذوقُ عَذاابِ وَنُذُرُ وَلَقَدَ السَّر نذقُرآلَ لِذكِرِ فَهَلمِم مُدكِ وَلَ أقَد جَلَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُكُنْهَا فَأَخْذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ أَأُكُنْ فَأَنْتُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَائِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرُونَ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 إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوا في وَفُونَ صَغِيرٌ وَكَبِيرٌ مُسْتَقَرّ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ